وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحظ الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع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 قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَانْتُرُوا إِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ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 اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخذان ومن يكفر بايمان فقد حبط عمله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 أَو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا فَتَيْنَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ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 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ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 وَابَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي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 قل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن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 من خَلَقَ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملأ السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاء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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ كُرُونِ عَمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ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 فَتَنقَلِبُوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإِن يخرجوا منها فإننا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين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 فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليه النبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال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 إني أريد أن تبوء بإثني وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فَتَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غَادِيًا يذْحَفُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا قَالَ يَا وَيْلَتَا است أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي فأصبح من النادمين.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 آمنوا تقووا الله واتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميع لو أن لهم ومثله مع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 ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين سمعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه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 سماعون للكذب أكالون للسح فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يطلوك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن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 والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفا وتله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفنا على اثاره بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء أُبَعَّر وَمَن يَتَوَلَّهُم مِن كُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 فيصبحوا على ما أصاب في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهدة أيمانهم أقسموا بالله جهدة أيمانهم إنهم لمعكم عبطت أعمالهم فأصبحوا قاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه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 وَإِذَا نَادِيْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوَّ وَلَعِبَاءَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقُمُونَ مِنَّا إلَّا الْأَمَنَّ بِاللَّهِ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 لبي سما كانوا يعملون لولا ينههم الرعبيون والأحبار عاقولهم الإثم عاقولهم الإثم وأكلهم السحت لبي سما كانوا يصنعون وقالت اليهود يا دواه مغلولا غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُزِلَ مَكَنَّا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ بَيْنَ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَضْضَاءٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُو نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهُ اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يحب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 وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا ذَنبُكَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّورَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُ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 كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتنون وحسبوا أن تكون فتنة فعموا وصموا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 وما للظالمين من أنصار وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله وعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَّا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَت تَّأْكُلُ النَّبَاتَ أُنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ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 لُعِنَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أزل إليهم أتخذهم أمياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجد أن أشد الناس عذاء وتل آمنوا اليهود اليهود والذين أشرقوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ جَهَنَّمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا قِبْلَاتِ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقتم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدته الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسق ما تطعمون أهليكم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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمسير إنما الخمر والمسير والأصناب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلون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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلو الصيد وانتم حرم وما قتلتم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به منكم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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُم صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقبلاء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 قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرته ولا سائبة ولا وصيلا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 لا يطركم من طل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا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 فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَاهِدَتَانِ أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ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 إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كعِيَّة الطين بإذني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 فَقَال النَّذيرُ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُوحِيَ إِلَى الْحَوَارِينِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير وازقين قال الله إني منزلها عليكم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 إِنْ كُنتُ قلته فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبَ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتَ عَلَيَّ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوُفِّنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِلْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه